قال رحمه الله قال رجعنا إلى التفسير أي بعد أن ذكر الحديث الذي يتعلق بالآية في قصة موسى والخضر رضي الله تعالى عنهما الحديث الطويل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما رجع إلى تفسير معاني الآي أو تفسير معاني الآيات قال رجعنا إلى التفسير قوله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون فهذا هو الصحيح في المقصود بالفتاة وتسميته فتاة ليس من باب كونه رقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وإنما يقول فتاي وفتاتي فهو يطلق على الرقيق الفتاة ولكنه غير مقصود هنا وإنما أطلق عليه فتاة باعتبار الملازمه والخذبة وأخذ العلم من موسى فقيل فتاة لأنه كان يلازم موسى ويخدم موسى وإلا هو ليس برقير فهو نبي من الأنبياء كما تقدم معكم قد حبست له الشمس كرامة له حتى يتم غزوه ويتم حربه وفتحه فإنه غزأ بعض القرى فحبست الشمس ولم تغرب حتى انتهى من المعركة هذه كرامة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام فإطلاق فتى عليه بالاعتبار الذي أشرنا إليه أنه يخدم موسى عليه الصلاة والسلام فقيل له فتى وقيل المقصود هنا بالفتى هو أخو يوشع وليس يوشع وقيل المقصود رقيق كان يخدمه وقد في الحديث ما سمعته لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وإنما فليقوا فتاي وفتاتي فقال كان رقيقا أو قال بعض التفسير كان رقيقا يخدمه وليس هو يوشع بالنون يوشع بالنون ما هو عبد وقد سمعت أن الصحيح أنه يوشع كما في الحديث المتقدم حديث من عباس وإطلاق فتاة بالاعتبار السابق قال قال وإذ قال موسى لفتاه ما يعراب وإذ قال موسى إذ أفعول به لفعل محذوف واذكر يا محمد إذ قال موسى لفتاه قال يوشى بن نون قوله لا أبرح أي لا أزال أسير فأين خبر أبرح نعم حذور دل عليه السياق وهي الغاية التي حُدِّد بها حتى أبلغ مجمع البحرين أي لا أزال مستمراً سائراً على ما أنا عليه لن أنقطع إلى أن أصل إلى غاية هذا من علو الهمة كما تقدم عند موسى عليه الصلاة والسلام وأبرح كما تعلمون في كتب النحو أفعال أربعة ثلاثة لها تشاركها أن تعمل عمل كان بشرط أن تسبق بنفي وهناك ذلك فإن لم تسبق بنفي فلا تعمل هذا العمل قد يكون النفي محذوفا تَاللَّهِ تَفْتَأُوا تذكر يُوسُف أي تَاللَّهِ لا تَفْتَأُوا أي لا تزال تذكر يوسف وأنت مستمر على ذكر يوسف قد مات انتهى وأنت لازال تفتأ فهي أربعة أفعال فتئة وبريحة وانفكة وإيش؟ وزالة. لابد أن تسبق بنفي ظاهر أو مقدر ملفوظ أو مقدر ومن المقدر الله تفتأ أي لا تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف ويوسف قد بات ولابد أن يسبق النفي المحلوه بقسم تالله تفتأ هذا العصل أما من غير قسم ما يحلف لابد أن يذكر وهكذا الفعل المستقبل بعده قال رحمه الله قوله تعالى لا أبرح أي لا أزال أسير قوله حتى أبلغ مجمع البحرين وما هي حتى هذه هل هي تعلينية أم غائية ها؟ غائية نعم إلى أن أبلغه مجمع البحرين وهي تذكر أيضا في كتب النحو أن النصب بعدها بأن مضمر هجوبا حتى أن أبلغه ولا تنصب نفسها عند البصريين أو عند جمهورهم خلافا للقوفيين فهي ناصب بنفسها وقولهم قريب قال رحمه الله قولوا حتى أبلغ مجمع البحرين قال قتاد بحر فارس وبحر الروم تقدم عن الخلاف مما يلي المشرق وقال محمد بن وكعب طنجة وقال أبي بن وكعب إفريقيا مجمع البحرين إفريقيا وقيل مجمع البحرين طنجة وقيل مجمع البحرين بحر فارس وبحر الروم وقيل غلزم ويش وبحر الأردن وقيل بحر الأردن وبحر الغلزم والله أعلم قوله تعالى أو أمضي حقبا وإن كان حقبا أي سأمضي وساستمر وإن كان فترة زبلية بعيدة حتى أصل إلى مقصودي وغايتي وأنني سأستغرق الحقب إلى أن أصل إلى المقصوص سأستمر أو أمضي حقبا إذا بعد المكان أي وإن كان حقبا أي دهرا طويلا وزمنا وجمعه أحقاب لابتين فيها أحقابا جمعه أحقاب أزمنة وليس معنى ذلك أن هذه الغاية تفيد خروجه من النار كلا فلابد من الجمع بين الأدلة فقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل على خلود أهل النار القفار وأنهم لا يخرجون منها البتة فالتقييد بالحقب ليس معناه أو بالأحقاب أنهم لهم أمد في النار ثم يخرجون هذا القول مهصاب بل خالدون في النار كما دلت على ذلك النصوص الأخرى قال رحمه الله وجمعه أحقاب والحقب جمع الحقب قال عبد الله بن عمر الحقب ثمانون سنة فحمل خبزاً وسمكةً مانحةً حتى انتهي إلى الصخرة وتزودوا فإنا خير زاد التقوى لابداً يأخذ الشخص زاد السفر وأما أنه يذهب يقول أنه متوكل على الله وسألقى الكرامات في الطريق هذا خطأ وقد الله سبحانه وتعالى وخطأ طريقة اليمانيين الذين كانوا يخرجون سفرا. ويقول نحن متوكلون قال الله تزودوا خذوا زاد السفر وأعظم ما تأخذوا من الزاد مع, زاد مع الزاد الحسي الزاد المعنوي فإن خير الزاد التقوى فلا يصلح للشخص أن يقول أنه متوكل ولا يأخذ الخبز والسمك ويأخذ ما يحتاج له في سفره أعني سوى سمك وغير سمك يأخذ ما يحتاج له في سفره فموسى نبي وهو من أهل الكرامات ولا شك في ذلك ومع ذلك يعمل بالسبب ويأخذ زاد السفر من المطعم والمشرب ولا نولى الله الحمد الطرق مليئة بالمطاعم ولا يحتاج الشخصاً يأخذ هذا معه في راحلته وربما يثقن عليه شيئ ما فيأخذ لله الحمد نقوده ويجد الطرق مليئة بالمطاعم ينزل المطعم الذي يريده هذا والله نعم على الناس الان. كان يتحملون مثل هذا الزاد على ما هم عليه من الرواح السهلة كما تعلمون والآن الرواح الشديدة وميسر الأمور مساكين الناس ضعوه والله سبحان عليم خبير فلما علم ضعفهم يسر لهم ما يحتاجون إليه مما يلائم هذا الضعف يوافق هذا الضعف وليك أشداء قياء وكانت عندهم الروحل كما تعلمون ويمشون الدهور والسنين موسى يمشي سنين الدهور. قال سأمضي حقبا سأستبره لو كان ما كان وهكذا يرحلون إلى الحج من اليمن يمشوا الأشهر ومن الهند ويمشوا ما شاء الله وغير ذلك من التي فيها الإسلام وأهل الإسلام إلى مكة واش معهم من لا معهم شيء ساكين لكن عندهم قوة فكان الحال على ما تقدم من الرواحل والآن لما كان في الناس ضعف لو كانت الرواحل الإبل وغير ذلك ربما يذهب إلى الحج إلا النفر ليسير ولا يسافر أحد لعلاج ولا لغير ذلك سيبوتون ما يقول له فين يسافر صل إلى مصر أتعب إلى الهند أتعب والآن لحظه في الهند ولحظه في مصر مساكين الناس والله رحيم جل وعلا ولطيف بعباده فيسر لهم هذه المرخوبات في زمنهم وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مَا تَعْمَلُونَ قال رحمه الله إن الله خالق كل صانع وصنعته فإسر هذه المصنعات قوله تعالى أو قال رحمه الله وَالْحُقُبْ ثَمَانُونَ سَنَا فَحَمَلَا خُبْزًا وَسَمَكَةً مَانِحَةً حَتَّى أَنْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ التي عند مجمع البحرين ليلة وعندها عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ذلك الماء شيئا إلا حيا فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده اضطربت في المكتل وعاشت ودخلت البحر نعم يسمى بماء الحياة ولا بأس بتزمية المياه لا مانع من ذلك ماء الحياة مال عافية إلى آخذ ذلك والله جعل من الماء كل شيء حي فلا شك أنه مال عافية ومال حياء والنس لا تعيش إلا بالماء فإذا سمي بمال عافية ومال حياء لا ما فيه مانع وهذه العين تسمى مال حياء وينظر يا أخوانين هذا الحديث الذي ذكره هل ثبت أن هذه الماء لا تمس شيء أو هذه العين ماءها لا يمس شيئا إلا حي عاش التي في هذا الآن في مجمع البحرين أنها مست الحوت قد كان ميتا فمسته فالطرف المكتل وخرج إلى البحر اتخذ سبيله في البحر سربه وما ذكر الماء أنه مسه ماء الحياء نعم تقدم معنا قراءة الحديث حديث ابن عباس وفي الصحيحين وما فيه ماء الحياء فينظر هذا إنه هذا ماء الحياء وماذا نفع الله بعزيز تكون عين لا تمشي إلا وحي بإذن الله وهناك عين موجودة في واقعنا عين شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أصابت الداء وأراد الله شفاء لا شافية إلا أنت شفية بها الشخص وعوفي وهي ما زمزم شفاء سقم وطعام طعم قال رحمه الله وعندها عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ذلك الماء شيئا إلا حياة فلما صاب السمكا روح الماء وبرده اضطربت في المكتل وعاشت ودخلت البحر قال رحمه الله قوله تعالى فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا أي لما بلغا موسى وفتاه مجمع بينهما أي بين البحر بلغ ذلك المكان الذي قصداه وقد نسي الحوت فيه بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما للحكمة التي أرادها الله سبحانه وأنك ستجد صاحبك الذي أمرناك باللقاء به في ذلك المكان الذي تنسى الحوت فيه فارجع إليه وارجع القهقرة وستجده هناك فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما أي موسى وفتاه عليهم الصلاة والسلام قال فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر سربا سبيلا سربا وهو النفق الذي يكون في الأرض يقال له السرب فاتخذ الحوت المقصود بقول فاتخذ الضمير يعود على الحوت تخذ سبيله والطرب وأصابه الماء هذا الذي يقال ما الحياة والله علم. فاضطرب ذلك الحوت ومضى واتخذ سبيله في البحر سربه فنسي موسى تذكير صاحبه فتاه بالحوت ونسي يوشع حمل الحوت عند الرحيل فلما بلغ مجمع بينهما نسي فموسى نسي التذكير قال له خذ الحوت ما قال له نسي تذكيرا وذلك الفتاة نسي حمل الحوت كلاهما نسيا فالفتى نسيا الحمل وموسى نسيا التذكير مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا أي طريقا إلى البحر ومضى قال رحمه الله فذلك قوله فلما بلغا يعني موسى وفتاه مجمع بينهما أي بين البحر نسي ترك حوتهما وإنما كان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه ووضاف النسيان ما لأنهما جميعا تزوداه لسفرهما كما يقال خرج القوم موضع كذا وحملوا من الزاج كذا وإنما حمله واحد منهم فإذا نسبة النسيان إلى موسى بالاعتبار الذي ذكره وهكذا بالاعتبار المتقدم أي أنهما ذكره نسي أن يذكر ويقول الحمل للحمة الذي معنا فنسب إليه النسيان وإلا الحامل له هو يوشع ولكن على القول الثاني أضيف النسيان إليهما لأنهم جميعا تزوداه لسفرهما فقال الله فلما, أو فلما بلغ مجمع بينهما نسياء فنسي يوشع الحمل ونسي أيضا كذلك موسى التذكير أو نسبة النسان إلى موسى باعتمار أنهما في السفر مع بعض فنسم إليهم هذا الفعل فإن العرب تستعملوا ذلك خرج القوم إلى موضع كذا وحملوا من الزاد ما حملوا مع أن الحامل واحد ويقولون حملوا من الزاد ما حملوا وهكذا يقولون أيضا كذلك هذه العبارة نسوا زادهم وكان قد وكلوا شخصا بهذا الزاد أنه ينتبه لها فنساه وترك نسيه وتركه ويقولون هؤلاء القوم تركوا زادهم ونسوا زادهم فينسب النسيان إلى الجميع باعتبار الاشتراك في هذه السفرية والاجتماع فيها فينسب لهم الفعل جميعا مع أن الفعل صادر من واحد قال رحمه الله قوله فاتقذ أي الحوث سبيله في البحر سربا مسلكا قيل جعل له كالنفق في الأرض أي ذلك الحوت وقيل أمسك البحر عن الحوت ولم يجري فيه افتخذ ذلك السبيل إلى أن وصل إلى والله أعلم وكان السبيل هذا كالقوة الذي اتخذه مثل النفق كالقوة مفتوحة فدخلها موسى وجد صاحبه هناك وجد الخضر لما رجع اتخذ هذا الحوت السبيل والنفق في البحر وكان في ذلك المكان الخضر فجاء موسى صاحبه وجدوا ذلك النفق ودخلوا فيه وجدوا صاحبهم فيه والله أعلم قال رحمه الله قوله تعالى فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سرب مسلكا وروي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاب الماء عن مسلك الحوت أي انقشع وزال إن جاب السحاب انقشع وزال إن جاب الماء أي انقشع الماء وزال الماء عن مسلك الحوت وصار قوة لم يلتأم كما سيأتي قال أيضا انجاب انشق وانقطع أيضا هذا معنى إن انشق وانقطع وانجاب أيضا انقشع وزال قال رحمه الله ورؤوا عن أبي بن كعب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من جاب الماء عن مسلك الحوت وصار قوة لم يلتئم فدخل موسى القوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر الله أعلم قال ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبسا حتى صار صخرة وجد الخضر على واحد, على واحد من تلك الصخور فهذا من بركة هذا الحوت الحوت الذي جعلها الله سبحانه وتعالى لكن الله علمه بالنسبة لما ذكر ولا شك أن هذا الحوت مبارك فإنه سبب في اللقاء بالخضر فإن الله قال ستأتي على أو ستنسى هذا الحوت سترجع إلى الخضر وتجد مكان الحوت ذلك الخضر وجعل الله لهم بركة في ذلك الحوت قال وقال الكلبي توضأ يوشع بن نون من عين, من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء فعاشه كل ذلك الله تعلم الكلبي تعلمون محمد هذا السائب لكن قال تنقل في التفسير كما تنقل أيضا بعض أقوال الضعفة في السيرة قال ثم وتب في ذلك الماء فجعل يضرب بثنبه بثنبه فلا يضرب بثنبه شيئا من الماء وهو ذاهب الا يبسا وقد روينا انه ما لما انتهى يائنا الصخره وضعا رؤسهما فانا فنى الحوت فخرج وسقط في البحر فاتخذ سمينه في البحر سربا فامسك الله عن الحوت جريات جريته ما جريته ما فصار عليه مثل الطعب فلما استيقظ موسى نسي صاحبه يكفي ظاهر القصة وما جاء في الصحيحين من الحديث وهذه التفاصيل تحتاج إلى أدلة وقيل وروينا إلى أخذ ذلك كلها تحتاج إلى توقيف وفي مثل هذا المواضع تجدهم يكثرون من نقل عن الإسرائيليات فيكفينا ظاهر النص ظاهر القرآن وما جاء أيضا من التفسير المرادف لما في القرآن من حديث بن عباس فأما الزيادات هذه لا تعرج عليها كثيرا إلا تصح سنيدها قال رحمه الله واتقل سبيله في البحر سرب فأمسك الله عن الحود جرية ما. وصال عليه مثل الطاق فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخمره فانطلق حتى إذا كان من الغد إلى آخره يأتي إن شاء الله في وقت آخر فلما جاوزه وقد زارنا في هذا اليوم وايضا في الأمس بالأمس إخوان من إخواننا الذين يحبون الدعوة ويحبون الخير ويحبون أيضا ما يتكرر من أهل السنة في هذا الزمان وناس هي ما عند الفتن التزاور والتواصل لأن الناس تحتاجنا مثل هذا في وقت الفتن يصبر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويوجه بعضهم بعضا أما إذا انقطعت مثل هذه الأمور في وقت الفتن يحصل ضرر عن الناس فلذلك قال النساء صلى في الهرد كهجرة إليه عبادة لفض عام كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال فمن العبادة التزاور إذا أمكن ذلك لا قطع وإذا لم يمكن لا يتلف الله نفسه هناك أنواع أخرى وأجناس أخرى من العبادة يُعْبَدَ الله سبحانه وتعالى فهذه من العبادات التي حييها أهل السنة في الهرج ووقت الفتن التواصل فيما بينهم ولذلك تجد خيراً كثيرا يحصل بالتواصل وتثبيتاً عظيماً يحصل بالتواصل بين أهل السنة فإن الناس ربما يحصل لهم ما يحصل من الإضطراب وهكذا أيضاً أهل الخير والسنة من البادئين وغير البادئين ربما يحصل لهم شيء من التخوف فلما يجدوا إخوانهم يقدمون من أمكن بعيدة يطمئنون يقول البلاد فيها أمن هذا جاء من بلادك هذا إلينا زائرا. هذا يدل على أمن وعلى خير فيطمئن الطالب ويرتاح إذ جاء إخوانه من مكان بعيد وزاروه فهذا إن شاء الله لا ينقطع ففيه تثبيت للطلاب وفيه خير كثير ولا سيم الأماكن التي ربما يذكر عنها الفتن من الصداع أن يزورها يزورها كما رب من الأماكن التي ربما حولها الزعزعة فمن الصداع أن يذهب هناك ففيه تثبيت والله للطلاب وفيه تسلي للشيخ والطلاب إذ يزوره أبناءه في الوقت الذي هو في مسيس الحاجة مثل هذه الزيارات مدام أن الخير لازل موجود يحصل طمأنين للطلاب جاءون من كذا من حضر موت هذا من عدن وهذا من كذا فيطمئنون يقبلون على العلم فهذا من أعظم أغراض الزيارة وما يحصل من الخير بها أن يثبت أهل السنة ويثبت أهل السنة بعضهم بعضا فهذا طيب من استطاع أن يزور مثل تلك الأماكن والله فيه خير كثير وفيه تسلية لشيخنا وللطلاب هناك وغير ذلك المكان والأمور الحمد لله لله الحمد طيبة فمرحباً وأهلاً بضيوفنا وحيهم الله جاءنا أنسي من ميفع إخوان فاضل من الدعاة إلى الله ممن يقوم على الدعوة في بلدهم أخونا سعيد والسعيد فهما أحدهم بالفتح والآخر بالكسر هذا من الغرائب واحد اسمه سعيد واحد سعيد أي نعم يقول السعيد ربما ما يسمعك لأنني سعيد ما مانا سعيد فهذه من الغرائب يا أخوان في الأسماء ولغة العرب واسعة والشكل الواحد تغير الاسم وتغير المعنى وربما ما يحصل تقول سعيد حقه كذا وكذا هو سعيد ضيعت حقوق الرجل هو حق سعيد مو حق سعيد فتقول سلمة لسعيد وإذا بسعيد يأخذها هو حق سعيد ضيعت فنعم فحياهم الله ومن إخواني الأفاض الذين يقومون على ابناء المسلمين هناك وهكذا أيضا سارنا من عدن أخونا منصور حفظه الله وهو يتكرر علينا لمحبته لنا وأخونا ماجد البطاطي ومجموعة معهم من بلاد عدن فمرحبا واهلا وسهلا للجميع وعلى غرفة الضيافة إن شاء الله هذه التي هي قريب بجانبهم سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفر